فيمسكوا التي قضى عليها الموت ويرسلوا الأخرى إلى أجل متمم إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون أم استخدوا من دون الله شفاعة؟ قل أَوَلَوْا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ